هذا هو الشريط الثالث عشر من شرح كتاب الأصول من علم الأصول وقال بعض رعي العلم إنه لا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، رسول لأن الله تعالى قال لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وقال من يضع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى ما سنفعنا وقال ما آساكم الرسول فقيوب وما نهاكم عنه فانته ومعلوم أنه لو اتبعنا الصحابة لكنا أطعنا غير الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذنا بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا دليل على ودوبه ولا على مشروعية عيده ولأن الصحابة كغيرهم غير معصومين من الخطأ تخفى عليهم الحجة ويحفل منهم السهو والنساء وما ذكر من الأوصاف السابقة التي سل بها من قاد من القرآن خدجة فنحن نؤمن به لكن هذا لا يقتضي أن يكون أن يكون ما قالوه مما لم يرثي نص خدجة يجب اتباعه كما أن يقولون إنهم شاهدوا من شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لا ألف واحد وهذا أمر لا نزاع فيه لكن لا يلزم أن يكون ما قالوه أو ما فعلون خبيه، لأنهم قد يخطئون، وما أكثر ما وقع من, من من الخطا في الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانوا أقل من غيرهم. وأما كونهم رضي الله عنهم خير القرون فلا شك أنهم خير قرون. لكن هذه الخيرية لا يقتضي أن يكون قولهم خبيه، لأن الخبيه في ما قاله الله ورسوله. وعما قوله والذين تبعوه في إحسان. المراد اتبعوا طريقتهم في أنهم يتلقون من مجتعب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أعدنا لذا قول ورسوله قول أحد من الناس مش فقطي نعم وأما كونهم أخذ السلاح فهذا أيضا لا غير ولكن هذا لا يقصر أن يكون قوضهم كما جاء في السنة يعني يجب الأخذ به والحقيقة أن هذا لا شك أنه القول بأن قولهم مثل حجة قول قوي، لكن يقال هناك أدلة تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر قول بعضهم حجة مثل قول عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهذا نص صريح في أن قولهم فإن قوله ما حجة لأنه قال اقتدوا باللدين من بعد فلو قال قائل اقتدوا باللدين من بعد فيما فعلاهم من سنة فالجواب أننا لو سلكنا هذا المسلح في تخريج الحديث لكان الحديث عديم الفاتح لا فأجزله أصل لماذا؟ لأن الاقتداء بمن أخذ بسنة رسول عليه الصلاة والسلام أمر مأبور به ولو كان الذي احتداده من القرن السابع والعاشر العاشر. فكذا ذلك؟ لا قد تبعي بقره عمر ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه أيضا هو مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشده وهذا واضح في أن قولهما رشد والرشد هو الذي جاء في اشتريه كما قال الله تعالى ولكن الله أحبّف إليكم إيمان وكرّه إليكم الكفرة والبسوق والعطيان وذيناهم في قلوبكم وكرّه إليكم الكفرة والبسوق والعطيان أولئك هم الراشدون والتحقيق في هذه المثلة التحقيق فيها أنه قال أما من نصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن قولهم حجة فلا ربا لأنهم فأبي بطر وعمر وأما من سواهما كمن كان من العلماء من علماء أصحابه المشهورين بالفق المعروفين بالإمامة فإن اتباعهم أولى من اتباعه الإمام أحمد الشافي وعبي الحنيف ومالك وأشباههم وأما من كان دون ذلك فرد من العرابي جاء دخل المدينة وآمن بالرسول وعرف منه حكما أو حكمين فإن كون قول هذا حجة فيه فيه نظر قوي وهو بعيد من الصور فالصواب أن الأمر يختلط كفتلاء صالح طرحات وهم ثلاث قصة القسم الأول من نقص الشرق على أن قول محجة فهذا هذا واضح يكون قول محجة بنقص الشرق والثاني من عرفوا بالإمامة في الدين والترصة في العلم فهؤلاء أيضا القول بأنه قولا محجة قول جدا والثالث من من لم يتقصروا بهذا فالقول بأنه قولا محجة فعيد وهذا خلاف ما, ما مشينا عليه براحل قال إلا أنه خالف نصا أو قول صحابي آخر فإن خالف نصا وفد بالنص وإن خالف قول صحابي آخر وأخذ براجة منهما وهذا أمر مجمع عليه إذا خارف قول الصحابي نصا فليدر بماذا بالنص ولا شك ولا منخذ به بقول الصحابي حتى وإن, وإن كان من الفقهاء أو من من شهد لهم بالإيمان مثال ذلك كان, كان علي ابن ربيطان وابن عباد يرى أن المرأة الحاملة إذا توفي أنهى زوجها اعتدت بأطول العجلين ما العجلان الأشهر أو وضع فيقول إن حاملت قبل إن وضعت قبل عبارة الشهر انتظرت وعسى قيام انتظرت حتى تكم أربعة أشهر وعشرة أيام وإن تم لها عشرة أشهر وعربعة أيام ولم تضأ انتظرت حتى تضأ هذا قوله لكن هذا يخالف النصر فلا عبرت به النصر أن, أن تبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها في ليال فأدن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج يعني إذن يكون قولهما هنا ليس بحذية لماذا؟ لمخالفته النص ولولا هذا الحديث لكان قولهما هو الموافق للنص لأن فيه آيتين فيهما عموم وخصور من وجه والعمل بهما يقصد أن تعتد بأطول الأجرين لكن لما جاء السنة مبينة أن الحمل أقوى من الأشهر بكل حال نعم صار قولهما قولا مرجوحا لا يؤخذ به لمخالفة من طيب وإن خالف قول صحابين آخر أخذ بالراج أخذ بالراج طيب والرشحان هل يعتبر بالشخ او يعتبر في القرب من النص او بهما جميعا نعم، بهما جميعا يعني كان احده ما قبل النص اوخذ به على كل حال ان تساوي في القرب من النص اوخذ ها نعم بالارض في حال فمثلا توقف عمر رجل الله عنه في ميرات الـ الـ الاخوة مع الجد توقف فيه الحلوى شفقة أبو بكر بأنه أب وأنه لا ميراث للإخوة معه فهل نأخذ التوقف كما له بيه عمر أو نأخذ في قول بكر في قول عبد بكر فإذا تعارض قول عبد بكر وعمر، فأبو بكر أقرب إلى الصواب من لكن لكن إذا كان النص يرجح قول أحدهما فلا شك أن ما رجحه النص هو الراجل لكن إذا تساوي فقول أبي بكر أقرب للصوى لأن المعروف أن أبي بكر أكثر رزانة من عمر رضي الله عنه مع أن عمر من أرض نرجال لكن عمر رضي الله عنه غيره تجعله يكون قويًا مندفئًا وانظر إلى المواقف التي وقف وقفها في جسر الحديبية اشتد عمر رضي الله عنه وفرها الصلح الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اهيمك نعم وراجع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عمل لذلك أعماله وبقي في نفسه بقي بهذه المراجعة في نفسه وهو يعمل لها الأعمال لأن الله يشفع له أما أبو بكر فكان مطمئناً بها وكان جوابه كجواب الرسول عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> ففي مواطن الشدة، في هذا الموسم هو موطن شدة عظيمة، كان أبو بكر أصوب منه. وحينما الرسول عليه الصلاة والسلام قام عمر في النسيب، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام سرعق، يعني أغني عليه. وغش ولا يبعثنه الله فليقطع عن أيدي أ أرجلكم أيديكم أرجلكم من خلاف أو أيدي رجال منكم وأرجلهم من خلاف وأنكر نوحا وتهذّد من يقول بأنه مات وأما أبو بكر فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وأيقن بموته وخرج الناس مخنئنهم ولما دخل وعمر تكلم قال على اجلس ثم طال إلى المنظر فقال قولته المشهور أما بعد أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ إن وما محمد إلا رسول القصر في قبل الرسل أفإن الناس أو قتل انقلبهم على أقابك فعرف الناس أنه قد نه وفي الموضن الثالث لما توص الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد من أرتد من العرب كل اللي حول المدينة ارتده وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نفد جيش وسامة النبي لقتال لقتال الروم جاء عمر إلى بكر وقال له إن الناس يحتاجون إلى هذا الجيش لقتال أهل الزجة معلف يعني تأمرهم أن ينضموا إلى المقاتل إلى الزجة قال لا والله لم أحفل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنضى الجيش وكان في إمرائه فتش مبين لما أنضى الجيش فيقاتل هاب العرب وقالوا هؤلاء القوم يرسلون الجنوش إلى غرون يقاتلوهم إذن عندهم قوة عظيمة فتراجع من تراجع فصار الخير كله في تنفيذ هذا الجيش وإذن نعرف أن أبو بكر رضي الله عنه في المواطن الشديدة يكون إلى الصواب أقرب من عمر. على كل حال نحن نقول إذا خالف قول الصحابي نصا وجب العمل بالنص إذا خالف قول صحابي آخر قدم الراجح. ولكن هذا الخرج يكون إما بقربه من السريف وإما باعتبار حال الصحابي. حال الصحابي فولكن قد من التنزيل مقدم طيب لو خالف العموم لو خالف العموم فهل نقدم جلاله العام او نقول فعل الصحابي مخصص الجواب نأخذ العموم نقدم العموم لان اللفظ العام مقصود العموم وإذا قصد عمو مهتمل جميع أفراد ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء اللح وإخائه وظاهر هذا الحديث العموم وشمول وشمول الحكم لما دون القطرة وما زاد على القطرة لكن كان ابن عمر ذا حد قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصة وهذا فعل يقتضي التخصير وقد ذهب إلى هذا فاضح العلم وقال إننا نقدم قول الصحابي أو فعله على العموم لأن جلالة العموم على جميع الأفراد جلالة ظنية وقال الصحابي المخالف للعموم يبعد أن يكون واقعا إلا عن نص لأن صحابي لا يمكن أن يخالف العموم بإخراج فرد من أفراده عن حكمه إلا وعنده علم بذلك فيكون عمر عنده علم بذلك ويكون فعله هذا مخصصا للعموم. ولكن لا شك أن الأبرأ للدمة والأحوط تقديم العموم على قول الصحابي أو فعله، لأن قول الصحابي يتطرق, احتمال لا لا يتطرق إليه احتمال، يحتمل أنه اجتهد، لكن عووم النص لا يحتمل لا لا تفرق إليه الاحتمال يعني تفرقا طبيعيا، فالظاهر يعطي شمول جميع الأفراد في أخذ به والإنسان يوم القيامة ليس مسؤولا عن فعل الصحابي هو مسؤول عن قول الرسول. عليه الصلاة والسلام ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت من المرسلين ولا أعتقد أحدا يثبت له قدم يوم القيامة فيقول يا ربي قصصتها لأن ابن عمر راوي الحديث قصها فهو أعلم بما روى فإن جواب على هذه الشبهة سهل ما لا يقال ذا عند جح قول من قول رسول عليه الصلاة والسلام عام فلماذا تحتج بالعموم إذا شئ وسمنا الاحتجاج به إذا شئ هذا تناقض فالراجح أن تخصيص قول الصحابي أو كاله للعموم لا يؤخذ به إلا بدليل كان هناك دليل وإلا فإن مخالفة الصحابي للعموم كمخالفته للقفوف <تصفيق> نعم قد نقول إن أبا بكر عمر جل عليهم النص ان اوره محج او غيره محج يكون داخل بالنص نعم علي أقرار أي نعم أي نعم الصحابي نعم نعم بس تطالعني اصحاب الصحابه المهم ما في جديد نعم عبد الله ماذا له هذا بعض قال إن له حكم الرب هذا العباء من ترك شيئا من نسكه أو نفسه فليهرق جمع بعض العلماء قال إن هذا له حكم الرب فيدي وكان بيتر كل نوخ وقالوا يقول لا ليس لو حكم الراي لان قول الصحابه لا يكون هو حكم الراي الا اذا لم يتفرق الى احتمال الاجتهاد واحتمال الاجتهاد هناك واحد لان قد جه صور رضي الله عنه على المحصى فالمحصى اوجب الله عليه التسا من الهدي لانه ترك بعض النسك لكنه بعذر وهو الحفظ هيقول إذن من ترك بعض الفقه فعليه هذه كالمحصر أرى ولهذا ولهذا شأن الفقهاء يكون ذمهم يقول من ترك واجب فعليه دم فإن عاد صام عشر تيام صام عشر تيام كما قالوا في المحصر والصحيح أنه لا فو فيه لا في المحصر من ترك واجب أن من سيء من وجد السهم هذه فلا وما لماذا فلتسئ علي والله اعلم سبحانه وتعالى الواحد من السما من سمع بمنجي الله عليه وسلم مؤمنا به وما على فانخ ذلك والمقضوع ما يضيف الى ما يضيف الى القاعدي فمن بعده ما يضيف الى قاعدي من بعده او من بعده تمام من بعده وتابع من يسمع في مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وما تعالى ذلك أقسم القبر بأعتبار ترطيه ينقسم القبر بأعتبار ترطيه إلى متواثر وآهات فالمتواثر ما رواه جماعة, جماعة الكثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب وأن ندور إلى شيء محسوس رساله حوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه من كذب من كذب علي مرعملا فلتفوأ ما, ما من الناس ما إيش ما قعدوا من الناس والأها ما في وما في المتوافق وهو من حيث من حيث رث ثلاثة أقسام أقسام صحيحه حسن وضيع وصحيحه ما نقله عدل كان كان حسن بسند متوافق وقلى من السجود والال والاله والحسن ما نقله عدل خفيف الرقي بسند مصطف وغلام من من الجزوج والعلة القاضحة بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين قال المامر رحمه الله تعالى والصحابي ذكر تعريف الصحابي لأنه ذكر أن الموقوف هو ما الى الصحاب ولم يثبت لهم حكم الرأس تحكيج الى بيان معرفة من هو الصحاب واصل الصحبة واصل الصحبة هي المخارقة هو والاجتماع ولا يسمى الانسان صاحبا بشخص او لا يسمى الانسان صاحبا الانسان الا بعد مُخَالَقَةٍ طَوِيلَةٍ. هذا الأصل. لكن الصحابي اختص بأنه لا يحتاج إلى مُخَالَقَةٍ طَوِيلَةٍ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب فيه بأدنى الصحاب، ولهذا قال في تاريفه: من شمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ومات على ذلك من اجتمع بالنبي سواء رأى أم لم ير، وسواء سمع أم لم يسمع فلو قد أن رجلا أعمى أصم اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن بهما تعالى لا لك أوصح وإن لم يره هو يسمع ولا يشترف أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضر مجلسا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحاب وقول اجتمع بالنبي هذا الابو الجنين يعني أن يكون مجتمعا بالنبي حال فونه نبيا فإن اجتمع به قبل أن يرسل مؤمنا بأنه سعوب عكس ثم لم يره بعد ان بعث فلزل افحاد فلزل افحاد ليش لان نقول بد ان يكون مجتمعا بالنبي حال نبوته حال نبوته حال نبوته طيب وهل يشمل من سمع به بعد موثث وقبل تثنيه ها يعني انه وصل على النبي عليه الصلاة والسلام نعم في هذا خلاف فمن هم من يقول إنه إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل تثنه فوصحا لأن نبوته لا قطعوا بموته ومنهم من قال ليس بالصحابي لأن لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بحي وانتفاء الصفة ومفارقة الصفة في هذا الحال أمر ظاهر جدا لخلاف ما لو اجتمع به حي وهو, حي وهو حي وهذا هو العقل أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا طيب وهل يشمل ذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم في غير الأرض أو في الأرض على وجه كونه آية مثل عيسى بن مريم اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وعيص بالمرأة حي لشه لأنه سوف ينزل في عقل الزمان، فهنقول نقول إن إنساء صحابي نعم نقول هو هو في رتبة أفضل من الصحابة هو في رتبة أفضل من الصحابة ولهذا أجمع الصحابة ألا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ولو كان عيسى صحبيا لكان خير على الأمة عيسى بمري أن يصفره وسرها لكن لما كان في وصف الأب أعلى من وصف الصفة نقول هو نبي وهو أعلى من وصف من هذا بل هو من أولي العزم هو من أولي العزم حيث أعلى مراتب الأنبياء عليه الصلاة والسلام فمن تحدر من المتأخرين وقال إن في هذه الأمة من هو أكبر من أبي بكر وعمر من قال عيسى بن مريم عيسى بن مريم أولا أنه عليه الصلاة والسلام نبي والنبوة أفضل والثاني أنه لم يجتمع به في حال تشبه اجتماع الناس به في الدنيا فليس مع به في حال معد آية سواء في السماع أو في بيت المقدس. المهم أنه في حال معد آية ولذلك لم يخصر ببالي الصحابة رضي الله عنهم أنه من من, من الصحابة فكانوا يقولون خير هذه الأمة بعد نبيها أبو فإذا قد أيضا أن يكون مؤمنا به فإن كان مؤمنا بغير كما لو جمع به نصراني يؤمن بالعديان السابقة لكن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يكون صحابيا لا ومات على ذلك مات على ذلك فإن مات على الردة واليوجد الله فليس بالصحاب لأن الردة تبطل جميع الأعمال قال الله تعالى وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَرٍ فَجَانَا وَابِعًا مَنْتُوحًا وَالْجِدَّ كَمْهُ حَبْثَ الْإِسْلَامِ فَضْرَعَ مَنَسْتُوحًا ينتفع من حَبثَ الْإِسْلَامِ طيب فإن, فإن ارتدتهم معاد إلى الإسلام فإن الأصح من أقواله العلم أن صدته سعود لأن الله تعالى اشترط لبطلان العمل بالجدة أن يموت الإنسان على بجته فقال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حدثت أعماله بكين وراء ثم قال والمقطوع ما أضيف إلى التابعيني كمن بعده يسمى مقطوع لكنه يسمى حديثا نعم يسمى حديثا ويسمى خبرا ويسمى أثرا والغالب إنه يطلق عليه لأثر على ما ورده إلى الصحابي والثابي وقال الأثر وهو عند الإطلاق عن الأثر برادبه الموقوف والمقرور إلا إذا قل فقيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمر آخر التابع من من اجتمع بالصحابي مؤمنا الرسول صلى الله عليه وسلم مات على ذلك هذا التابع من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وظاهر كلام العلماء أنه لا تشترف طول الصحبة بين التابعين والصحابي وأنه لا جلس معه ساعة و ساعتين ثم فارقه ولن يأه بعد ذلك فهو تابعي طيب، فإذن لو فرق لو فرق أن شخص رأى آخر الصحابة موتاً وجل وجل وجلس معه ساعة فقط هل نعتبره سابع؟ نعم، نعتبره سابع، ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الزمن والشخص. فمثل قال عصف الصحابة هو العصف الذي أكثره صحابة. عصر الثابنين هو العصر الذي أكثرهم تابعون وإن كان فيه أحد من الحابة وإن كان فيه أحد من الصحابة يعني لو فرضنا أن القرن هذا صار 75 منه من التابعين و 25 منه من الصحابة فهو عصر عصر الثابنين وليس عصر الصحابة فالعصر هو يعتبر بالأكثر العطل يجب الأحسن أما كونه تابعيا غير تابعي فإنه يحصل إذا اجتمع بالصحابي ولو ساعة واحدة إذا كان هؤمن بالرصوص الله رسمه ثم قال أقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواسر وآحار يعني إلى قسمين متواسر واحد المتوافر اسم من توافر اذا تتابع ومنه قولهم تواصل المطر علينا ومن هذا الاشتقاق ثم ارسلنا رسلنا سفرا اي متتابعة المتوافر في اللغة مأخوذ من التتابع من التوافر وفاظ كتابه ووقف بلا ما رواه جماعة كثير كثيرون يستحيل في العادة أن يتواضع على كلام وأثنوه إلى شيء محسوس. هذا الشرط جماعة كثيرون. فأما لو راه واحد فليس اثنان ثلاثة تتم تواتر أربعة. ليس مثوار. لكن يمكن أن ما ما فوق الثلاثة قد يطرق عليه الكتف. ثالثاً يستحيل في العادة أن يتواطأ على كبد. ولا في العقل في العادة لأن الاستحار في العقلية ما ما يمكن. لو يبتنا ملايين الناس يمكن أخلاص أن يتواطأ على كبد. لا شيء مثل زمن الآن. يفتح التلفون وهرج على على كل شاء يفلان ترى شيء هذا الخبر. طيب علم كل من استطاع يلا خلي التلفون. هم نازم على واحد. كل واحد من دوري علم. اه خلا. يمكن أن يتوا يعني عقلاً أن يتواضع آلاف الناس على الكذب. لكن العلماء يقولون في هذه الأمور ما ما ما تحكم العقول. لأن السحرات الأقلية لو أنها رتبك عليها الأحكام في هذا ما ماهو سيحركم أن يستطيع أبدا لكن ينظر للعادة العادة أن هؤلاء لا يتواطرون على الكذب لماذا لكثرتهم أو لثيقتهم وأمانتهم أو لهذا مرة ولهذا مرة هنا نعم يقول هذا العلماء قالوا يستحين أن يتواطروا على الكذب سواء كان ذلك من أجل ثقتهم وأمانتهم، وإذا كان من أجل الثقة والأمانة، فإنه ربما لو تفق أربعة من الناس على الخبر، لقُلنا إنه متوافق. وقد يكون لكثرتهم كما لو كانوا ألفا أو ألفين. هذا يستحيل بالعادة وظال كذب. وقد يكون لتبعي أقطارهم، فإن الغالب. إذا تباعد الأقران الله خواطر يعني أسمع خبر من كذا وخبر من كذا وخبر من كذا ومن ذلك رؤية جلال مثلا لو رأى واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في الشمال وواحد في الجنوب فإن اختلاف الأمامين مع الاتفاق على الرؤية تدل على أنه حق لو كانوا جميعا ربما يقال متواظ إنهم متواطون لكنهم وهم متفرقون هذا من ما يزيد الخبر قوة. إذا عالق الحال، قد لا قد لا أصل إلى إلى إلى حد القتل. جس من الأستاذ. طيب. الثالث أسمدوه إلى أمر محسوس. يعني إلى أمر يترق بالحس. يترق بالحس. والحواس خمس ولا عشر. خم كل, كل ست. طيب. تشوف السم والرخ والشم والزوج واللم خم طيب إذا قالوا رأينا كذا أثنى الخبر عانله محسوس في الرؤية سمعنا كذا أثنى هو إلى من المحسوس يطرق السم طيب شممنا كذا كذلك أثنى بالخبر الى عمر محسوس هذا مثلا كل الجماعة العالم دولة يقول رائح هذا خبيث او رائح هذا طيب هذا متواث يقول لا هم. الزوغ هؤلاء كثيرون الكثيرون ليسوط على الكريم كلهم يقولون هذا مر او كلهم يقولون هذا حلي فالحكمة لي بالمراءة والحلاوة متواث اللونس وشوشو كل جدار أو حاء أو لين أو قاف كذا المهم أنه بد أن يُسنَد خبر الخبر المترابع إلى شيء محسوس. أتدرون لماذا الشرط ولمَ هذا الشرط؟ قالوا لأن لا يُسنِدوه إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير. فهذا لا نقبله. مثل النصار النصار قد تواصر عنهم أن عيسى ثالث ثلاث أن الله ثالث ثلاث وأن عيسى بن الله متواصر مشهور بكتبهم كل وعيدا كل عزدان هل نصدقهم هذا خبا متواصر لا لأن هذا ليس مستندهم الحسن بل مستنده التصور الضاب الكاذب نعم فسبب التفوه هو الذي أعجب لهم هذا الحكم. ومثل أيضا كما ذكره أحد الذين همس أو أردف كلامه بكلام الخفي الصوفي يقولون إننا في هذا الذكر يحصل لنا ذوق عظيم ولذة عظيم وأنصت بالله عز وجل اسأل فلان وسأل فلان وسأل فلان وسأل فلان نعدلك ألف نعم صحيح هل هل يثبت هذا لا لأن العجلات ما تثبت بالذوق والهواء تثبت بالشرط طيب إذن المتوافق لا بد فيه من اجتماع ثلاث شروط أن يرونه جماعة كثيرة اه ثاني يستحيل في العادة أن يتوطع الكل ويسلوه الأمر محسوس طيب لو جاءنا رجل ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة تخبر يعني خبر عن ألف واحد حنا قلنا توأس ليش لكن ثقة نعم لأن المفترض واحد كم توأس لابد من ثابر طيب لابد من ثابر ما أخبرنا بهذا الخبر أمس وقبل أمس وقبل أمس وقبل أمس أم. قبل عشرة أيام وكل يوم يديه أخبرنا، هاه؟ يقول <تصفيق> صحيح الخبر أمر تابع لكن المختل واحد لا يقوى الخبر في تكراره ولهذا لابد من أن نكون جماعة. طيب، هاه؟ <تصفيق> <تصفيق> نجد رجحة يعني بأن يقول مثلا أقرب أقرب منهم إلى ما تناقض قوله نعم أو أن ننظر إلى تخصية الصحابة إلى تخصية الصحابة نفسه مثلا نعم تخصية الصحابة طيب. وإلا يمكن أن يكون إناقضا مثلا الصحابة واحد, واحد من الصحابة رواع قبر وفي من الصحابة وواحد ثاني هل يعني يكون ما تبدوا من حيث تخصية واحد يمكن في يمكن. يعني يمكن. سواء في ولهذا إيش. من هل يمكن أن يكون مراتب الشخصين أصحاب حدين؟ يمكن يمكن يكون كلهم متساوين في الفرق، ولهذا نقول قرآن يأمر قومه إيش؟ قرآن من سببنا، فأين كانوا في القراءة؟ سواء وكانوا في السنة سواء، يمكن السؤال. هل في طريقهم؟ ي <يلي. تصفيق> إن نتوقف إذا نتوقع؟ نقول هذا يوم قوين كلنا من حدجل من كربة، نعم. عبد الله خير خليل الرسول الله. الله هذا ما نطلق لأنه يحتمل أن يقول القائل ان الرسول صرخ بالله والرجل يقول لو كنتم مستخدمين من تحليلات خطابك أما إذا قال خليل الرسول يعني هو اتحدث رسولا خليلا فهذا لا بس هذا أبو هراجل يقول سناسه خليلي صلى الله عليه وسلم يقول يبلغ الحجم من المؤمن حيث يبلغ الوضع <تصفيق> <كتب> نعم نعم الشيعة في أمور حديث باطل على أهل البيت يقولون هؤلاء في ذلك هولنا على ذلك أي نعم أي هذا لأن هؤلاء أهل البيت ما قالوا هذا السلام ما قالوا هذا نعم. الشيخ إذا مثلاً في أخبار في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قال قائل يعني إن إذا قال قائل إن يتشدد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يتشدد قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أمام الدنيا، كذا هذا. يعني أخبار عن تجدر. نعم. في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الإمام. نعم. مقصد الإنسان. هذه العمام، لبس العمام، وقال أني أقتربت بالنبي صوم عسلي، وشهدت قدر صوم عسلي إنما الأعمال بالنيات، نعم، ما صح؟ لا، جميل. لأن الأعمال بالنيات والعبادات لابد أن تكون مشروع، نرد عليه بأنه الحديث إنما الأعمال التي شرع، ثم الأعمال اللي ما شرع أو اللي تفعلها على سبيل العادة، ما تدخل بالحديث، نعم. لا بده من ملازمة ملازم. لا بد من ملازمة يعني في غير الفحاب في غير الفحاب لا بد من ملازمة مثل أهل أسمال علم يكون يقول إن كتب ملازمة كتب ما يكون صاحب له ملازمة لا لأنهم أطرق الصاحب على كده التجوز في أمثل تعجز الأصناب الأصناب يقول قال أصحابه أو هذا العالم من أصحابه والشابعية كذلك. ليس معناه إنه أفضل الملاجنة، لكن أصحابنا يعني من الذين ينتبهون إلينا ويأخذون بقوله. نعم. الشيخ ما في وفي مصلح أكرمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. سلام. كل من أصحابه. إش. إذا كأول جاء قسنا في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآن الرسول آن حصل الرؤيا من النبي. استمع به. نعم استمع. استمع. نعم. وقلنا هذا الصحابي أول أصح. نعم. والآن قلنا بأنها يعني هذا الصغير ما عمل شيء ولا يعني في حكم مرة أرسل صل الله عليه وسلم وهو ميّع أيت معذرة. فالتاني لا أرسل صل الله عليه وسلم هو ميّع. من من لا. لا يرى. بس الصبي ما يميّع. الصبي لا يميّع ولا يرى. لأن هو لا يميّع. كلها ما تبعها هي قران لو في شيء عنده منهم امم امم او لا تطري يعني هذه هذه ليس ليس هو نعم هم هذه تخلي يشترط في الدرس مع الصحابي ايش يشترط في الدرس السابع مع الصحابي لا ضاع كلام العلماء انه ما يشتر لكن بعض العلماء قال بد من الملازم ان الصحفة التي يشتر يكتف فيها بالقليل هي صحفة بصير لله، الله عليه وسلم اما غيره فلابد من يكون الملازم. لكن المشهور الذي يمش عليه من حجر بالنصبة انه مو شرط يشترون الملابس يعني لو يشترون ساعة واحدة كثيرا سمع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وعلى آله والصحاب من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ثالثا والمخطوح ما أضيت أن يتابعيتنا بعد والتابع من اجتمع بالصحاب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك أقسام الخبر باعتبار ظروفه ينقسم الخبر باعتبار ظروفه إلى متواثر مغاحات فالمتواثر ما رواه جماعة كثيرون استفرئت العادة أن يتواطوا عن شبه وأسندوه لشيء محسوس. مثاله قول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فلتذو مقاله من النار. ولا حال ما سوى متوافق. وهو من حيث رواه ثلاثة وقتان صحيح وحسن وواعي. فالصحيح ما نقله عدل ثامن ضبط بسنده مصفل وخلاء من الشدود والعلل القاضحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط. بسان مُتصَفِّل وخلَى من الشُدُور والعلَّ القالِحة ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدل طرقوه ويسمى صحيحا لغيره والضعيف ما خلاه من شروط الصحيح والحسن ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدل طرقوه على وجه على وجه يجبر يجبر بعضها بعضاً ويسمى حسن لغيره وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى أخاذه أجمعين سبق لنا أن الخبر يمتصن بأشباله وأن يضعه لا لك سبق لا نعم صح المرفوع نعم صحيح الحكم والمقطوع ما أغرف إلى المقطوع المقطوع المنسى عن المقطوع ما أغرف إلى السابق كمان فمن بعده هو الموقوف ما ورغى الصحابي ولم يكتب لهم حكم الرفض لأنه يثبت له حكم الرفض كان مرفوعا حكما طي. الصحابي عمنا الرفض